لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد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 كلا لا وزر إلى ربك يوم إذن المستفر ينبأ الإنسان يوم إذن بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة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 راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق لا ربك يوم اذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم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 ترك سدا ألم يكن طفلا من مريم ثم كان علقته فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى